طيب يا أستاذ عيد أنت لك مشاركة لعلك تجري إقاه مع عيد مع عيد المكروفون يا عيد طيب حنا يا عيد أنت بساعة مشاركة أيين الأستاذ عيد أنت بسوي مشاركة أي والله أنا بشارك بعد شوي إن شاء الله في قصيدة طيب أستاذ عيد أنت أنت منين جاي؟ من حايل <تصفح> انت منين انت مشارك مع الشباب ولا جاي؟ لا ماضي جاي شبتوا يعني هذا ني هذا انا والله ما مدري من يسأل ثاني عيد سمعنا مشاركين مشاركة أورو أورو دي شو تقول؟ أورو أورو دي وش وش تبتقول بالضبط يعني مو أنت بتقول أورو دي دور دور دنيا إيه. أوه ما شاء الله ما حرف طيب دنيا معنا ايوه دور دور طيب شاء الله مع الشباب اعطونا بس المقدمة حقتها دوروا دوروا ادی لبونیا دور دور دنیا ادی دنیا ادی می اتکری به دنیا ادی بخاص تسمه حبعل در در در, در, در, در دور دور دور دور دور دور قد تذهب في درو درو دنیا دترو بونیا درو درو دنیا دترو بونیا یاسامع دندانی ما عزب شیطانی یاسامع دندانی ما عزب شیطانی لمس مع اغاني صبر صرفوداني لمس مع اغاني صبر صرفوداني درو درو دنیا دترو بونیا درو درو دنیا الدينوبونيا ينفحط في الحاره في السيارة في اهبل في السياره فعلك مو شطاره وانتي خسارة يا خساره فعلك مو شطاره حر یاب <متشه> <متشه> <بك> <متشه> <متشه> استحى على وجهك بكره لما تدرك تكلم أهل لما اهلي دنيا ادي صلاتك صلاتك قبل ما صلاتك صلاتك صلها قبل ما ماته، صلاتك صلاتیك، صلها قبل ما ماتي. صلاتك صلاتك صلها قبل ما ماتي. والله زادك فيها والله نجاتي، والله زادك فيها والله نجاتي. دور دور دنيا، دور دور دنيا. اديله دنيا Ladies and gentlemen, a birdie, 50-0-meter, 14-inching, thank you very much, Clinics Philips, Abu Mujahid! I have come to you لصالح والخير داعي لقد أتيت كساعي لصالح والخير داعي لقد أتيت كساعي لصالح والخير داعي لقد أتيت كساعي لصالح والخير داعي أتيت كنصح لك خيبت كل المساعي، أهديتك النصح لكن خيبت كل المساعي، خيبت كل المساعي. أخطأت سرا وجهرا ردت مودي بصاعي، أخطأت سرا وجهرا ردت مودي بصاعي. ورقيع العذر لكن. خرقت كل الرقاعي أرقع العذر لكن خرقت كل الرقاعي خرقت كل الرقاعي عجبت منك لساني نفدت ثم الأفاعي عجبت منك لساني نفدت ثم الأفاعي كم من شعور الديق من جرمك المتداعي كم شعور الديق من جرمك المتداعي من جرمك المتداعي رتعت في كل عرض ولجت كل المراي. رتعت فيه كل عرض ولجنا كل المراعي لا فرق عندك فيها بين الحما والمشاع لا فرق عندك فيها بين الحما والمشاع بين الحما والمشاع قل قوله الحق ورفع لكل ريح شراعي قل قوله الحق ورفع لكل ريح شراعي قل القولات الحق ورفع <تصفيق> لكل ريح شراعي قل القولات الحق ورفع <تصفيق> لكل ريح شراعي لكل ريح شراعي لكل ريح شراعي